إذْأَْ جَكُم مِن آلي فِدْدععونَ يَسُومونَكُمْ سُ العذاَابِ وَُذَبِّحونَ أَبنأَكُمْ وَُذَبِّحونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْستَحونَ لِسَأكُم وَفيِيذَ لِكُم بَل أُمِّ الرَبِّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لا نیو کبھی نمیم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 واعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلنا لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فوحى اليهم ربهم لهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه وَلَا يكاد يسيغه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 أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَجْزِي مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تبعا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 إني كَفرَْتُ بِمَا الشرَكْتُ مُمِ قبل إن الظَّالِمِينَ لَهُ عذاابأَليم وَودْخِلَ الذيينَ آمَنوا عملِلُ الصَّالِحاتِ جَّات تَجرمِ تحتِهَا الأأَنْهار خَالدينين فيِيهَا بإِذْنِ رَّم بِذن رَبّهم, ربهم تحيةهُ فيِيهَا سَلَ.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 قلتمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيمون الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانيه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانيه من قبل ان ياتي يوم